وأبرزت وكررت على أصولها العلمية فسميت بهذه الأسماء تحت هذه القضايا الرئيسة وهي تابعة لأصول الإيمان وهي أصول أيضا أصول من أصول الدين لأن السلف أجمع عليها وبدع من خالفها فليضن ظن أن مسائل الإيمان أدنى درجة أو أنها, أو أنها من مسائل خلافية بل هي من لوازم أركان الإيمان ورصوله نسائل الإيمان من لوازم أركان الإيمان وعصول الإيمان نعم تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتقف على صحته حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وساله عن الإسلام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 أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعته الفجر تارة بسورتي الإقلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته حيث قال لهم أعمركم بالإيمان بالله وحدا أتدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا حموس ما غنمتم في هذا الحديث طبعا ستكلم عنه مؤلف لكن في, لكن في كلامه شيء من الغموض ومتفرق يجمع الكلام في مسلة الجامع بين الحديثين حديث تفسير الإيمان بالأركان الستة الذي حديث جبريل وحديث تفسير الإيمان بأركان الإسلام الذي هو حديث وفد وعبد القيس حديث وفدي عبدالقيس هذان الحديثان بينهما فرق في تفسير الإمام ويجمع بينهما ما ذكره أئمة السلف في أنه في الحديث الأول حديث جبريل تسر الإيمان مع الإسلام حينما جاء ذكر الإيمان والإسلام في حديث واحد لأن جبريل حديث سأل نبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام اولا ثم سألوا عن الإيمان ثانيا ثم سألوا عن الحساب والايمان والإسلام والايمان والاحسان متداخلة فاخصها الاحسان ثم الإيمان ثم الإسلام وكانها دوائر ثلاث الدائرة الصغرى الخالصة الخاصة الاحسان والدائرة الوسطى الإيمان والدائرة الكبرى الإسلام هذا عندما ذكرت هذه الالفاظ مجتمعة عندما ذكرت هذه الالفاظ مجتمعة فسر كل لفظ بالمعنى الذي يخص عند التخصيص الذي يخص عند التخصيص في الحديث الثاني النبي صلى الله ما ذكر الإسلام إنما ذكر الإيمان قال أمركم بالإيمان بالله وحيكم أتدرون ما الإيمان بالله ففسر الإيمان مفردًا ويتضمن الإسلام والإحسان ويتضمن إسلام والإحسان كما هو القاعد عن له العلم أنه إذا ذكر مفرد يتضمن الإسلام والإحسان وإن كان قد يخرج الإحسان لكن هذا أمر لا نجز به التضمن هو الأصل بمعنى قد يكون إنسان مسلم مؤمن مسلم لكن ليس هو محسن لكن هذاستثناء يعني نحترز به اقترازا عند التفصيل وإلا فالإيمان الأصل فيه أنه يتضمن الإحسان هذا الأصل فيه ومع ذلك لا يلزم والعكس هو الصحيح الإحسان لا, ي... لا بد أن يتضمن الإيمان والإسلام والإيمان لا بد أن يتضمن الإسلام لكن الإسلام لا يلزم أن يتضمن الإحسان ولا يتضمن الإيمان بمعنى قد يكون أحد ظاهر الإسلام وهو منافق والله أبه هذا الآن أعود إلى الأصل التهريف أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أو فسر الإسلام بأركان الإسلام ففسر فسر الإيمان بأركان الإسلام حينما ذكر الإيمان مفردا فلابد أن يتضمن الإسلام فعلى هذا يعني تضطرد القاعدة عند التفصيل والإجمال عندما نجمل تاكل الأفاظ وحدها يتضمن لفظ الإسلام هذه الأمور الثلاثة وكذلك لفظ الإيمان وكذلك لفظ الهسان وعندما يأتي كل لفظ مع الآخر لابد أن يفسر لأخص معاني وكل معاني شرعي له فصوص وعموم الصلاة قد تتلق الصلاة على نوعي من الصلاة الصلاة المقبولة الكاملة الصلاة الكاملة المؤدية للمؤداء على وجه صحيح وقد تكون المقصود بالصلاة مجرد الصلاة التي تبرى بها الذمة فقط فكلها تسمى صلاة هذه مقبولة وهذه مردودة لكن كلها يسقط بها الفرق فعلى هذا فإن تفسير الإيمان لأركان الإسلام هنا جاء لأن الإيمان ذكر وحده نعم ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان وقد تقدم الكلام على هذا عن هذا, هذا الكلام فيه ميل إلى, إلى, إلى قول المرجع فيه ميل لا نستطيع أن نجزم لكن كان المفروض يكون في احتراز نعم والكتاب والسنة مملوآن بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصدير طبعا ينبغي النظيف كلمة إلى اللشان يستقيم الأمر على تصور أهل السنة وهو أن الكتاب, وأن الكتاب وقوله والكتاب والسنة مملوآن بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حقيقة الإيمان وحكمه إلا بالعمل الصالح أَوَ حُكُمُ الْإِيمَانِ وَحَقِي remoعتُهُ نظيف وحقيقةُه إلا بالعمل مع التصديق لذلك أن كلمة حكم الإيمان كلمة محتملة قد يقصد بحكم الإيمان ثمرته أو الأحكام المترطبة عليه وقد يقصد بحكم الإيمان حقيقة لكن عبارة موهمة فهذه العبارة قد يقول بها المرجع وتستقيم على مذهبه وقد يقول بها السنة لكنها تكون فيها نوعا من الانتباس إذن نضيف حقيقته على ما يدل على من الرجل لا يتبقى له الحكم الإسلامي وحقيقة إلا بالعمل مع التصديق نعم وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة فإن تلك إنما فسرتها السنة والإيمان بين معناه الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الآية وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس فمن تركها كان من أهل الوعيد لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام هنا أشار إلى ما ذكرته من أن لفظ الإيمان إذا جاء مفردا شمل الإسلام كما في حديث وفتعد القيس وإذا جاء جاء مقترنا بالإسلام فسر بالمعنى الأخص بالمعنى الأخص وكما قلت يعني يمثل ذلك الصلاة أنت قد ترى إنسانا صلى الظهرة أو العصر أو أي وقت من الأوقات ثم لم تعجبك صلاة بمأن أنك رأيت أنه ما خشع ولقام بما ينبغي في من الأمور المكملة ممكن تقول له ما صليت ما رأيتك صليت تعني أنك ما أبديت الصلاة على وجهها فالصلاة الخاصة المطلوبة ما صليتها ولو أنه أخلى بالصلاة خلالاً كاملاً قلت ما صليت يعني ما أديت الصلاة أصلاً ما قبلت صلاتك وهو المعنى العام للصلاة فكذلك الإيمان والإسلام وكثير من ألفاظ الشرع ينطبق عليه المثال ولذلك يتميز ماذا بهل السنة وجماعة بهذه الشمولية في تفسير الألفاظ بالشمولية واعتبار معاني الألفاظ الـ الـ ورد بعضها إلى بعض معاني الألفاظ المختلفة في معانيها الظاهرة ورد بعضها إلى بعض سواء في مثل هذه النمور او في غيرها هذا مما يتميز به منهج السلف عن مناهج أهل الأهواء والفرق بما فيهم المرجية وهو الجمع بين ألفاظ الشرع وإعطائها رطاء كل لفظ كل معنى التفصيلات التي يرد فيها المعنى واللفظ لا يتكون على معنى واحد أو على لفظ واحد كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره بخلاف حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام ولكن, ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه يشير إلى تفسير الشيخ للإيمان على مذهب المرجع لأن الشيخ فسر الإيمان أكثر من مرة وفي بعض المرات فسره بتفسير يرده الحديث حديث وفد عبد القيس ممكن نرجع إلى تفسير سابق للإيمان وأهله قال نسيت أضبط الصفحة على حالة نعلقت عليها في وقتها وقلت أن هذا الكلام في أول ما ذكر هذه المسألة الطحاوي قلت أن هذا الكلام يوافق قوي قوله والإيمان هو الكارب اللسانة تصديق الجانب جميعنا صحنا صلى الله عليه قال والإيمان واحد صفحة أربعانية قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء التفاضل بينهم بالخشف والتقوى ومخالفة الهدى وملازلة الأولى هذا هذا شيء هذا مما أيضا يرد عليه الحديث لأنه لا يرد لا يكون أهله في أصله والإيمان واحد واحد لأنه لو كان واحد ما كان هذه الأعمال ولا يكون أهله, أهله في أصله سواء لأن هذا ينافيه تفسيره بالأعمال التي ذكرها ثم قبل ذلك أيضا أعرف بتعريف آخر أو شارع إذا شارع نصر عليها ما ضبطها الآن لكن مجموع كلام الطحاوي السابق في الإيمان يفهم منه أنه مساير المرجع وأنه جعل العمل من لوازم الإيمان وليس من أركان الإيمان جعل العمل من لوازم الإيمان وليس من الإيمان نفسه فهو يقول بأن حديث عبد القيس الشارح لا يتوافق مع تفسير الشيخ للإيمان عند التفصيل وأنه يعارضه بأن الحديث صريف في تفسير الإيمان بأركان الإسلام نعم ومما يسأل عنه أنه اذا كان ما اوجبه الله من الاعمال الظاهره اكثر من الخصال الخمس التي اجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المذكور فلما قال إن الإسلام هذه الخصال قال ان الاسلام هذه الخصال الخمس وقد اجاب بعض الناس بان هذه اظهر شعائر الإسلام واعظمها وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بن فلان قيد قياده والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يجب لله عبادة محظة على الأعيان فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مفلصا له الدين وهذه هي الخمس وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأنب بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك وإما أن يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه وقاضي استطو بيسكات هي من قضاء الديون ورد الامانات والمغصوب والانصاف من المظالم من الدماء والاموال والاعراض وحقوق الزوج وحقوق الزوجه والاولاد وصله الارحام وما في ذلك فان الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاه فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله والأصناف الثمانية مصارفها ولهذا وجبت فيها النية ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه ولم تطلب من الكفار وحقوق العباد لا يشترط لها النية ولو أداها غيره عنه بغير إذنه بريت ذمته ويطالب بها الكفار وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد وفيها معنى العقوبة ولهذا كان التكذيق شرطا في الزكاة فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضعه وقوله والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى فقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام وتؤمن بالقدر خيره وشره وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وقال تعالى إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك الآية فإن قيل كيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك قيل قوله كل من عند الله الخصب والجدب والنصر والهزيمة كلها من عند الله وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك كما خلاصة هذا الجامع أن قوله, قوله أن قوله عز وجل كل من عند الله يعني من حيث العلم والتقدير كل شيء يحدث بما في ذلك أفعال العباد خيرها وشرها كله بعلم الله وتقديره العام ومشيئته وقوله من نفسك ونحوها مما جاء في الآيات يعني من حيث التسبب فالله عز وجل جعل للأفعال العباد أسباب وأفعال العباد التي فيها الشر والضر عليهم والضرر عليهم تسببوا في وقوعها على أنفسهم تسببوا وكون الله عز وجل قدرها لا يعني بذلك أن لا يكون العبد متسبب لأن الله عز وجل أعطى العباد المكلفين الحرية والقدرة والاختيار والقدرة والاختيار وميَّز أو بيَّن لهم طريق الصيف وأقدرهم عليه وأمرهم به وبيَّن لهم طريق الشر وأقدرهم عليه ولهاهم عنه فإذا فعل الشر فإن فعلهم له سبب في العقوبة سبب في العقوبة والفعل والعقوبة كلها مقدرة من الله عز وجل لأنه كل من عند الله إذن كل من عند الله من حيث العلم والتقدير والمشيء العام والإرادة العام ويقال للإنسان إذا فعل الشر من نفسك أو إذا صابه ضرًا بسبب أعماله وسيئاته قال فمن نفسك أي من جهة التسبب من حيث التسبب أنت سببها فبذنب نفسك عقوبة لك وهذا معلوم عند التأمل بل هو واضح وهو الذي اقتضي الفطرة. وما من حادع عن هذا الفهم لابد ان اختل فهمه ويقع في اشكال نعم وقوله فمن نفسك اي ما اصابك من سيئات من الله فبذنب نفسك عقوبة لك كما قال وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم يدل على ذلك ما روي عن, عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وما أصابك من سيات فمن نفسك وأنا كتبتها عليك والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيات البلية في أصح الأقوال وقد قيل الحسنة الطاعة والسيات المعصية وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيات ما أصابه يوم أحد هذا من تفسير الشيء بجزء يعني كثيرا ما يالد عن السلف تس تس تفسير الأشياء بأسبابها أو تفسير النصوص بأسباب نزولها أو بأحوال خاصة ولا يعني ذلك أنهم منكرون عموما لهم بل كانت مداركهم ومفاهيمهم وإدراكهم للغة تغني عن التفصيل فكان السلف في ذلك الوقت المبكر في عاج الصحابة ومن بعدهم إذا جاء تفسيرهم لهذا مثل تفسير السيئة بهما حصاب يوم أحد فإنهم لا يتطرق إلى أفهامهم أن المقصود حصر معنى الآية على السيئة يوم أحد فقط إنها لشارة إلى المثل والسبب أو تفسير الشيء بجزء وهذا كثير جدا في عهد الصحابة والتابعين الأوائل قبل أن يتكلف الناس ويتعمقوا في الكلام ويتوسعوا وتضعف لواتهم وتضعف مفاهبهم ولذلك يظن كثير من الناس أن تفسير الصحابة ليس بشامل التفسير التابعين لأنه يأتي بمثل هذه الجزيات والصحيح أنه أشمل لأنه يأتي بالمثل الذي يدل على القاعدة ويأتي بالجزء الذي يدل على الكل ويأتي بالمثال الذي يدل على الأصل يأتي بالمثال الذي يدل على الأصل وهذا أشمل وأقوى للفهم لكن لما ضعفت العربية وكثرت كلف الناس وتعودوا على أنصره وتعمق وتشقيق الكلام اضطر العلماء إلى التنبيه على عموات الألفاظ في النصوص نعم والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا ولكن لا منافات بين أن تكون سيئات العمل وسيئات الجزاء من نفسه مع أن الجميع مقدر فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى تكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما ذل على ذلك الكتاب والسنة وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك يقصد قدرية الذين قالوا بأن الإنسان خالق وأفعاله الذين قالوا بأن الإنسان خالق وأفعاله أو بعض أفعاله. بعضهم قال أنه خلق أفعاله وبعضهم قالوا خلق بعض أفعاله أو بعضهم يقول بأنه هو الموجد والأصل في أفعال الشر وليس لله فيها تقديم سعى الله ما يزعوه المهم أن هؤلاء هم القدرية الأولى وقدرية المعتزلة كذلك نعم وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفركون ولأنه قال تعالى كل من عند الله فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله وهم لا يكونون بذلك في الأعمال بل في الجزاء وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سياة مثل قوله وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سياة وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه فما من وجه من وجوهها إلا وهو يكتضي الإضافة إليه وأما السياة فهو إنما يخلقها لفكمة وهي باعتبار تلك الفكمة من إحسانه فإن الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن وخير ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح والخير كله بيديك والشر ليس إليك أي فإنك لا تخلق شرا محضا بل كل ما تخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس فهو فهذا شر جزئي إضافي فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه وهذا هو الشر الذي ليس إليه ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى الله خالق كل شيء كل من عند الله وإما أن يضاف إلى السبب كقوله من شر ما خلف وإما أن يحدف فاعله كقول الجن وأنا لا ندري أشر, أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد كالمطر العام وكإرسال رسول عام وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد, أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم وليس هذا كالملك الظالم والعدو فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه وقد قيل, وقد قيل ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام وإذا قدر كثرة ظلمه فذلك خير في الدين كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه وكذلك ما يسلق هذا فيه شاره إلى الفارق بين فهم السلف فهم أمة السلف فهم أمة وفهم أهل الأهواء فيما يتعلق بالصبر على المظالم والجور والأثرة وما يتعلق بالتعامل مع الولايات وهو شار, هنا شار إليها هنا بهذه المناسبة ليبين أنه فعلا قد يحدث من الملوك أو من بعض الصباطين شيء من الظلم والعدوان والأثرة لكن ورد الصبر على ذلك بمعنى يجب أن لا يؤدي ذلك إلى الخروج ولا يعني بذلك عدم النصح وعدم إقامة الحجة او عدم إنكار المنكر بالطرق المشروع لا يقصد هذا هو يقصد أن ما يحدث من هذه الأمور الظلم والأثرة والعدوان من بعض الصلاة المغيلة أنه أولا لا يكفضي بالضرورة أن يكون شر كله ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ظلم الولاد وجورهم وأثرتهم وقال وسترون بعدي أثر اصبروا حتى حتى انكم او انه ذلك انك إنكم سترون بعدي اثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ونحو ذلك من الحديث الهريه بل انه امر بالصبر حتى مع جلد الظهر واخذ المال وإن ضرب ظهرك وإن اخذ مالك ونحو ذلك من الحديث وأمر بالصبر حتى على من لا يرى الناس أنه مستحق للولايه كالعدي الحبشي ونحو ذلك المهم ان الشاهد هنا أن فيما يحدث من من هذه الامور والمظالم والعدوان قد يكون شر لكنه شر لا بد من الصبر عليه وقد يكون وراءه خير ثم انه ليس ما حشر المح نعم الناس لو كانوا باختيارهم فيجب ان يختاروا الافضل وان يبتعدوا ولا يقعوا فيما يسبب الظلم والعدوان لكن الكلام فيما يقدر عليهم وما يكتب لهم في مصائرهم وذلك أن الملك لله يؤتيه من يشاء وينزعه من من يشاء فهذا الأمر هو الفالك بين فهم السلف وغيره ولذلك قالوا هذه الكلمة ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام هذه في الحقيقة صحيحة يصدقها الشرع والعقل فافترضنا أن تنفلث أمور الناس ليلة واحدة بلا إمام فسد دينهم ودنيا ما استطاع الإنسان يؤدي حتى حتى صلاة الجماعة الضرورات الكثير من ضرارات الدين والجهاد والمعروف أنها المنكر والجمعة والجماعات وإقامة الحدود والجنائز وغيرها كلها لا يمكن تؤدى بلا ما يحكم دنيا الناس من إمامة ولو ظالم من سلطان ولو ظالم فهذه هي حقيقة التي يفترك فيها فهم السلف عن فهم غيره من الذين لا يصبرون على الجور ويعدون الجور يعني ما من من المنكرات التي يجب جزالتها بلا حدود ولا ضوابط ولا شرط نعم وكذلك ما يسلط عليهم من العدو ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم بل لابد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة وهذا ينطبق على مثل الأمر بكتال الخوارج الخوارج ورد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بكتالهم دون غيرهم من أهل الأهواء مع أن أهل الأهواء منهم خطرا الجهمية والمعتزلة والرافضة وكثير من أهل الأهواء شد وأشد كفرا من الخوارج ومع ذلك ما جاء الأمر إلا بكتال الخوارج لأن منهجهم ومسلكهم يفسد الدين والدنيا لا يستريحون لابد أن يقتلوا الناس أو يقتلهم فلذلك جاء الأمر بقتلهم لأن مناهجهم تفسد الدنيا الناس ودنياه ولذلك كل منهج يكون ذلك يكون أضر على الناس وهذا هو السبب في فقه السلف في الصبر على الظلم والجور لأن الظلم والجور ذنوا بالعباد وأن العباد لو استقاموا على دين الله عز وجل وحققوا التوحيد وحققوا أوامر الله عز وجل واجسنبوا نواهيد لا يمكن أن يولى عليهم من لا يصلح له هذا لا يتأتى أبدا شرعا ولا عقلا لن يأتي الناس شيء من الجور والظلم من الملوك والسلاطين إلا بسبب ذنوبهم ولا يمكن ولا يتأتى أن يكون هناك مجتمع مثالي مسلم كمجتمع الصحابة يولى عليه ظالم لا يمكن هذا ولذلك لما قال أحد الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه لماذا اختلف الناس عليك وقد اتفقوا على أبو بكر وعمر قال لأن أبو بكر وعمر كان ولت على مثلي ونالي ولي على مثلك هذه طاعدة مثل هذا الرجل كان مشاغب لا يهتم, لا يهتم بالسمع والطاعة ودائما يعترض وصاحب رأيه خالف إمام المسلمين إلى آخره فهذا النوع من الرعيه استحق راعي يؤدبه ويؤدبه أو تكون بينه وبينه الحرب والفتنة والظاهر الذي سأل عليم نبي طالب الظاهر والله أعلم أنه من أهل اللهوة لا أدري ولا أجزم لكن الظاهر من السؤال نعم قال تعالى ولو تقول علينا بعض لا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوسين وفي قوله فمن نفسك من القوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يشكن إليها فإن الشر كامن فيها لا يجيه إلا منها ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه فإن ذلك من السيئات التي أصابت وهي إنما أصابته بذنوبه فيرجع إلى الذنوب ويستعيد بالله من شر نفسه وسيئات عمله ويسأل الله أن يعينه على طاعته فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تقاصيل أحواله وإلى ما يتركه من تقاصيل الأمور في كل يوم وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتدها والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريد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 وبعد ذلك كله هداية أخرى وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المكتضية للخير المانعة من الشر فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله وأن الحسنات كلها من الله تعالى وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه وأن لا يتوكل إلا عليه وحده فلا يأتي بالحسنات إلا هو فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن الأماشية من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد فهذا حمد وهو شكر لله تعالى وبيان أن, حمد أن حمده أحق ما قاله العبد ثم يقول بعد ذلك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا من منك الجد. وهذا تحقيق لوحدانيته لسوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعرمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة فلا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينجيه ولا يخلصه ولهذا قال لا ينفعه منك ولم يقل ولا ينفعه عندك لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك لكن قد قد لا يضره فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا هو فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلا به فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب بل بد من انضمام أسباب أخر إليه بد أيضا من صرف الموامع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود فكل سبب فله شريك وله ضد فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه, عنه ضده لم تحصل مشياته والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإراجة والقوة والفعل فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه ولو كان ملكا مطاعا ولابد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها فلا يتم المطلوب إلا بوجود المكتضي وعدم المانع وكل سبب معين فإنما هو جزء وكل سبب معين فإنما هو جزء من المكتضي فليس في الوجود شيء واحد هو مكتضي تام وإن سمي مكتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع اللفظي وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل ومن عرف هذا حق المعلم نقرأ السطرين هذا الكلام كله فيه رد على فئتهم بنذهب هذه الفئتين لتبين مقصود المؤلف الفئه الأولى الذين يزعمون أن الافعال ان العباد مستقلون في افعالهم استقلالا تاما سواء استقلالا في جميع الافعال أو ببعضها كالذين يستقلون يقولون انهم مستقلون بفعل الشر وامنقدرين على مختلف اصنافها فهذا رد عليه والفئة الثانية وهم الجبرية وهم أيضا على درجةهم الجبرية الغالية جبرية الجهمية وهم الذين يقولون أن الإنسان مجمور على أفعاله وهؤلاء يسحبون هذا الأمر حتى على الأسباب يعني يظنون أو يدعمون أن الأسباب ما هي إلا قراء على أفعال خفية ليست هي بذاتها التي تسبب في وجود الأفعال ويستضع هذا عند الصنف الثاني من هذا النوع وهم جبرية وهم كثير من جبرية الأشاعر والمفردية الصحاب القول بالكسب فلهم فلسفة عجيبة في مسألة الأسباب كثير منهم يرون أن الأسباب ليست إلا قراء على فعل الله عز وجل وليست مؤثرة في الأفعال طبعا هذا ردت فعل ضد الجبري ضد, ضد القدري يزعمون بأن كل شيء ما دام بفعل الله عز وجل فإذا الأسباب لا أثر لها البتة كل الأسباب لا أثر لها البتة فعلى سبيل المثال إذا قلنا لهم نرى أن الله عز وجل جعل السحاب سبب للمطر والمطر سبب للمطر حياة الأرض ثم للنبات وغير كده. هم يقولون لمباغة في أغاء الأسباب يقولون لا المطر السحاب الذي ترى هم على وجود المطر علامة فقط ما هو سبب ولذلك ألغوا الأسباب حتى قال الشيخ السلام المتلمين وغير أنهم يعني يتحفظون أو يحترزون من ذكر الباء السببية في أفعال الله عز أو في ألفاظ القرآن وقد رد عليهم القيم في كتابه شفاء العليل لا في لا إله إلا الله لا في شفاء العليل والمهم أنهم يزعمون بأن الأسباب ما هي لقراء على فعل الله ليست أسباب حقيقين ليست مؤثرة حقيقة زعم منهم أن الله أن قولنا بأنها مؤثرة يتنافى أن الله فاعل كل شيء وهذا فهم خاطئ فالله عز وجل فعال لما يريد وكل شيء بقدره وفعله لكن جعل للش... للأشياء أسباب قد يكون من أفعال الله ما ليس له, ما ليس له أسباب مباشرة فالله عز وجل يخلق ما يشاء كيف يشاء قد يخلق الشيء بكل لكن سائر الأفعال التي نراها في الكون تكون بأسبابها والله عز وجل خالق الأسباب والمسببات وهو على كل شيء قدير فلا يخرج عن ملكه وخلقه شيء لكن مع ذلك فإن من إتقان الملك وإتقان الخلق أن توجد هذه الأسباب هذا من مديع الصنع ومن عظيم خلق الله عز وجل وقدرته أن توجد هذه الأسباب فالشيخ هنا يرد على الطائفة الذين يرغون الأسباب بالكلية ويجعلون الأسباب ما هي إلا قراء ودللات على الأفعال وكذلك الذين يزعمون أن الإنسان أو المكلف يستقل بفعل نفسه سواء كل الأفعال أو بعض الأفعال والله أعلم نعم. ومن عرف هذا حق المعرفة إن له باب توحيد الله وعلم أنه لا يستحق أن يسال غيره فضلا عن أن يعبد غيره ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره أحسنت أستعرض بعض الأسئلة بسرعة يقول من مقصود بحكم الإيمان وحقيقة الإيمان طبعا قد يقصد بحكم الإيمان وحقيقة الإيمان لكن الكلمة موهمة حكم الإيمان ثمرته أو لوازمه أو حكم الإيمان أي الأسماء والاحكام حكم الإيمان يعني الحكم على الشخص بعد إيمان مقتضى أو مقتضيات الإيمان ولوازن الإيمان فكلمة حكم الإيمان قد تصد بها الحقيقة وقد تصد بها العتار والأحكام المتعلقة بأفعال العباد من الإيمان أما الحقيقة فهي أدق حقيقة الإيمان تعني حقيقته الشرعية فإذا إذا قيدت كلمة حكم الإيمان بحقيقته فإنها تعتبر أحكم وأسلم من الكلمة المجردة من الوصف إذن كلمة حكم الإيمان تحتمل معنى علم تحتمل الأثار واللوازم والشروط وهذا قول المرجع وتحتمل حكم الإيمان أي حقيقة وهذا قول السلام وهل بينهما فرق وما حكم على أحدهما طبعا الابتصار إذا سلم في السياق من يعني اللبس فلا حرج لا مانع النقبة حلمة فكم الإيمان وحدها أو حقيقة الإيمان وحدها إذا دل السياق على المقصود سمعت بعض الناس يقول ينبغي أن يعرف الإيمان بما عرف به رسول صلى الله عليه وسلم وأنه الإيمان بل الله ومليك فكتبه رسوله وينهى عن تعريف المشهور بحجة وجوب الرد على قول رسول الله الله عليه وسلم هذا حق هذا حق فإن تعريف الإيمان بأركان الستح صحيح إذا قصد التعريف الخاص لكن أحيانا يدخل في مسمى الإيمان أمور أخرى كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بوصف آخر فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بتعريفين أو أكثر عرفه بأركان الإيمان الستة وعرفه في قصة وحد عبدالقينس وغيره أيضا في حديث كثيرة للأركان الإسلام فمعنى هذا أن كل ذلك من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم له فيكون جماع هذه التعريفات وجماع مفهوم الإيمان بالكتاب والسنة وهذا الجماع أيضا ما في حقيقة الإيمان في عموم النصوص يكون جماع ذلك تعليف الإيمان بالإجاز بأنه قول معامل أو, أو اعتقاد وقول معامل ولا مانع مع ذلك من تعليف البركام بإيمان السلسة لا, لا مانع مع ذلك لكن ما دام ورد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا وورد في النصوص هذا وذاك فلا حرج ولا ينبغي لأحد أن يحجر بنوع معني معين من الإجابة إلا إذا يعني اقتضى الحال ذلك أما عند حاجة للتفصيل وعند وجود اللبس أو بعد ظهور الأهواء وخوف خطأ الفهم من الناس أو إذا كان السائل أو الذي عندنا من من يعني يسمع ممن قد يفهم من التعريف أو لفئة أو طائفة من الطوائف التي تقص الإمام ببعض معانيه فنحتاج للتفصيل السؤال الأخير يقول من المعلوم أن الصداد الله عز وجل وأسماءه وأفحاله تأتي عن طريق الخبر فلماذا لا يفهم من, من فعل التردد والهروة لها أنه صفة أو يخذ منه التردد والهروة وردت بمقابل أفحال العباد يعني لو ما وردت بمقابل فعل العبد اطلقناها صهر بججن لكن ما دامت وردت في سيرات فعل العبد فلا بد أن يربط المعنى بهذا الفهم الحكوم هذا أمر لا نستطيع أن نرده عن أذهان السامعين وهو مكتبى اللغة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي مبيل ورطي جوامع الفلم ويتكلم عن ربه بحق فالفضل الحديث الذي ورد فيها التردد وورد فيها الهرولة ونحوها من الأفعال لله عز وجل لا نستطيع أن نجزم بأنها على جهة الجزم لكن لنقول نقرها كما جاءت وأنها تثبت لله عز وجل حقيقة على ما يليه جلاله حق على حقيقتها لا نتأول لكن مع ذلك لا نثبتها صفة مفردة لأن إثباتها صفة مفردة يحتاج إلى دليل لنسيما أنها ربطت بأفعال الخلق فأي فعل الله يربط بأفعال الحقوق الخلق يفهم من سياقه المعنى المراد وإذا فهم من سياقه المعنى المراد ما صار فهم هذا التأويل صار تفسير للفظ بظاهره فإذا فهمنا أن التردد في قبل نفس المؤمن الله عز وجل القصف فيه كرام المؤمن والرأفه به وجزاءه بعمله الصالح فهذا يعني أننا ما أول ما لأن هذا هو مفهول نص وظاهرة ما هو غيبي ما هو غيبي لأنه تعلق بأفعال العباد بمجازات الأفعال العباد وكذلك الهرولة وإن كان الهرولة يعني تختلف عن التربد نوعا ما لكن يمكن يقاس على التربد الملح إن الله لا يمل حتى تمل ربط الفعل بأفعال العباد فعال العباد نعلم معنى الملح عندهم وهو منفي عن عز وجل إذن للملل في حق الله معلان آخر بالضرورة بالضرورة المفهوم من السياق من فهم العرب من السياق نفسه لا بتأول ولذلك لا تصبح هذه أمثلة على التأول كما يزعون كثير من المفتلين عند السلس حينما أولوا الملل أو فسروه بغير لفظه أو حينما فسروا السراب بغير لفظه لا يعني أن هذا تأويل لأن هذا مقتبا السياق موجود في النص نفسه مقابل أفعال العباد فهذا خضح ولا منع أن يثبت صفة بالإجمال لكن لا يقال لا يقال إنها صفة مفردة لا يقال من الصفات التردد ولا من الصفات لا لكن هذا الفعل من صفات فعل الله نعم من صفات أفعال الله عز ونكتفي بذلك ونقف على النص ونقول هذا النص يثبت لله على ظاهره حق على حقيقته على من يدق بالله عز وجل ومعناه مفهوم ومعناه مفهوم عنج المخاطبين الله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعه ما حكم الجزم بأن فلان المعروف بالعلم والدين ولي من أولياء الله وما هي البشرة التي وعادهم الله إياها في الدنيا مع كثير منهم يضيق عليه كذا على الحال الجزم بأن فلان من أولياء الله هذا لا يجز مثل الجزم بإذن نصير أحد من العباد لكن أن يقال هذا ولي من أولياء الله بناء على القرائم والظواهر الحال هذا معلوم لا شك أن إذا رأينا على عبد من العباد قرائن الولاية من الاستقامة والصلاح والتقوى وغير ذلك فإن هذا لا شك أنه من أو هذه الأمور من قرائن أولياء الله عز وجل فيقال فلان ولي من أولياء الله على سبيل الشهادة بما نعلمه ظاهرا ولا نجزل فعلى هذا فالجزم الجزم بما نعلمه الاعتقاد الذي تقسم عليه هذا أمر صحب ولا ينتغيها ربما يكون من الأمور غير مشروع أما الشهادة العامة فهيشهد بأن فلمه ألي من أولياء الله بناء على القرائم الظاهرة إذا شهد له عموم الناس لأن الشهادة نوع على نوعي شهادة من الجزم وشهادة من معنى الأخذ بالقرائم الظاهرة فالمعنى الأخير صحيح يجوز أن تقول الله فلان يظهر لي أن فلان أولي من أولياء الله أو فلان من ولي من أولياء الله بناء على ما يظهر, من من يظهر للناس من أعماله وحاله إذن فالجزم الذي يعني الاعتفاد الذي ممكن أن تقسم عليه هذا الهجم لأنه مثل الجزم بمصير العدل وفرق أيضا بين الحي والمين يعني التغليب في أمر الحي أكثر من أمر الميت أكثر من أمر الحي لأن الميت إذا مات وظاهره على الولاية يشهد له بالولاية هذا عامة أما الحي فألو أتؤمن عليه الهتنة ومع ذلك يشهد له بظاهر حاله في وقت الشهادة على أن لا تتعلق الشهادة بمصيره إذا كانت شهادة على, على واقع الحال فلا حرج فيها بشرط أن يكون الجزم اليقيني الذي يؤدي إلى الاعتقاد أما كلمة يضيق عليها وما يضيق عليها هذه ما فهمتها أنا ما هي البشرة التي وعادهم الله إياها في الدنيا مع كثيرا منهم أن كثيرا منهم يضيق عليه هذه عبارة مبهمة وربما في نفس السائل أمر محدد والكلام ينبغي أن يكون عام في مسألة الولاية عموما ولاية المؤمنين إلا عز وجل فأولياء الله لهم البشرة في الحياة في الدنيا من عدة وجوه أولا شهادة الناس لهم والأمر الثاني ما يطمئن الله به قلوبهم من نور الإيمان ولذة في العبادة ويعني سعادة في الحال ونحو ذلك مما يلاحظه أهل الثقة والاستقام فهم يعيشون حياة قلبية يسعدون فيها في الدنيا تتمثل فيها البشرى لهم في الحياة في الدنيا إضافة إلى ما يجدونه من قرائن الحال على الولاية من شهادة الناس ومن كرامات تحدث لهم منظورة وغير منظورة وغير ذلك مما هو معلوم وربما لا يتذوق أكثره أو لا يتذوق أكثره إلا أهل الاستقامة أوه. وكم عشرين صحة ثمية وصلنا إلى قوله ونحن مؤمنون بذلك كله نعم اقرأ رب العالمين ورحمة الله وسلم وبركة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى قوله ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا وقوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل قال تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجود في الذي لم يؤمن به وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به لان ذلك الرسول قد جاء لتصديق المرسلين كلهم لتصديق المرسلين كلهم فكان كافرا حقا وهو يظن أنه مؤمن فكان من الاكثرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قومه واهل التبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا ينفصلون إذا ماتوا وهو مؤهدون لا فرصت في, في النار لا يخلدون لا بدم نواصل العبارة قوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون كان صحة العبارة لا يخلدون في النار لكنه راع السجع راع الشتجع فأوهمت العبارة راع الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون في النار هذا معناه تقرير أنهم في النار ثم لا يخلدون هذه خطأ لكنها لها وجه بعيد في اللغة وراعه السجع أي الطحاوي فقدم كلمة في النار على لا يخلدون لأن يفهم منها أنهم في النار بأول وعلة والصحيح التفصيل كما سياتي أهل الكبائر تحت المشيئة إن شاء الله عذبهم وإي شاء غفر لهم وبعضهم يغفر له وبعضهم قد يعذب ومن يعذب لا يخلد إذن لابد من وصل العبارة نعم قوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم وحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعتى بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نفرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به في هذه المسألة سيتعرض سي لأصل من الأصول الكبرى التي اختلف أو خالفت فيها كثير من الفرط أهل السنة والجمع وهي مسألة مرتكبة كبيرة وممكن أن نخص أقوال الناس في أهل الكبائد بما يريد أولا مرتكب الكبير إذا تاب من ذنبه قبل الموت فهذا لا شك أنه يغفر له ذنبه يعني بمعنى أنه تقبل منه توبته إذا صدق وتوافرت في شرط التوبة وهذا باتفاق وإن كان هناك من بعض الجهلة من يخوض في بعض تفاصيل المسألة لكن في الجملة لا نجد من في أصول الفرق التي خلفت أهل السنة والجماعة أصولها العامة كان القوارج والمعتزلة والمرجأة من يشك في هذه المسألة أن من تاب تاب الله عليه إذن بقي الحكم في مرتكب الكبيرة إذا بقي عليها في الدنيا ثم مات عليها كما مصيره في الآخرة فقال الناس في هذه المسألة أولا كل أهل السنة والجماعة معلوم وهو أن مرتكب الكبيرة ما دمى صرا على كبيرتي في الدنيا فإنه يبقى فيها أصل الإيمان لكنه فاسق بكبيرته عاص فاسق عاص بكبيرته قد يسمى بحسب, بحسب عمله قد يسمى ظالم قد يسمى فاجر قد يسمى فاسف قد يسمى عاص قد يطلق عليه النفاق إذا كانت خسرة من اتصال النفاق لكن ليس المقصود به النفاق المطلق وقال فيه نفاق فيه جاهلية إلى خير سمى مبتدع إذا كانت بدعة لكن يبقى فيه مسمى الإيمان وأصل الإيمان يسمى مؤمن ويعامل معاملة أهل القبلة إلا لمصلحة الراجحة إذا رؤية هاجروا أو نحدا دائم أو كفسادها عن الناس وإقامة الحد عليه في الدنيا كل هذه الأمر لا تمنع من كونه مؤمن ولا تمنع أن يكون من أهل القبلة وأن تجرى له أحكام أهل القبلة في الجملة إلا في استثناءات بنص أو بنصلحة الراجحة لراها أهم العلم وحجبه عن بعض حقوق أهل القبلة لا يعني أنه خرج منهم يعني قد لا يصلي عليه بعض أهل العلم بعد ما صلت عليه لا تعني أنه لسي النصر لا تحضر الجنة قد لا يعادل أثناء مرضه لكن هذا لمصلح لا يعني أنه لسي مسلم وهذه من الأمور اللي اشتبهت على كثير من صغار طلاب العلم يأخذون بعض مواقف السلف تجاه المبتدعة أو تجاه للتبائر والظالمين أو نحوهم فيظنون أن هذا يعني الحكم عليهم بالكفر أو نحو الكفر أو, أو أنهم يفرمون من حقوقكم كمسلمين بينما هذا له حكم تفصيلي لا بد من اعتبار المصالح ودر المسافر الفاسد فيه ومعرفة حكم السلف على الشخص وإن عاملوه معاملة قاسية السلف قد يهجرون المجدد. قد يهجرون الفاسق والفاكف قد يقيمون عليه حد في الدنيا قد يصفونه بالفسق والفجور قد يتركون بعض حقوقه من الصلة أو الزيارة عند المرض أو الصلاة عليه أو تضور جنازته أو حضور وليمتها ونحو ذلك قد يفعل كثير من علمة الدين هذا وهذا نوع من الهجر لمصلحة لا يعني الحكم عليه بأنه ليس بمسلم لا يعني أنه ليس بمسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الأصال ما صلى عليهم وقال صلوا على صاحبكم وكذلك بعض السلف فعلوا فهذا ما يتعلق بحكم المرتكب الكبيرة في الدنيا عنده للسنة أما في الآخرة فإن المرتكب الكبيرة إذا مات ظاهرا على كبيرته فإن نصيره في الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء غفر له وأسباب الغفران كثيرة جدا وأحيانا نغفر الله للعبد بغير سبب منه إن من رحمة الله عز وجل ولطفه بعبده وإن شاء عذبه في النوم وإن عذبه أي وقتكب الكبير أن عذبه الله عز وجل فلا بد أن يخرج منها أولا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة لأهل الكبار من أمته وقد ضمنها الله له يوم القيامة أو بشفاعة الشافعين الآخرين شفاعة الأنبياء شفاعة الرسل شفاعة الصالحين شفاعة الشهداء على القول بأن الحديث شفاعة الشهداء صحيح شفاعة القرآن شفاعة الصيام شفاعة أبطال المسلمين إذا مات لهم طفل قبل البلوغ أبطال قبل الولوغ ثم احتسبوهم عند الله عز وجل كل هذه من أسباب خرج أهل الكبائد من النار ثم برحمة الله عز وجل قبل ذلك وبعده أما الفرق قد اختلفت اختلافا كبيرا في هذه الأمور وجز هذه الاختلافات المبينة اولا الخوارج الخوارج يرون ان مرتكب الكبائر في الدنيا كافر واذا مات على كبائره طبعا كافر يحكمون فيه يعني احكام الكفر بالغالب وان كان بعضهم قد يسميه كافر ومع ذلك لا يحكم عليه بجميع احكام الكفر طرقهم تختلف في هذا الخلاف كثيرا وفي الدنيا واذا مات على كبائره يرون أنه في الآخرة مخلط في النار مطلقا ثم المعتزلة تشبهوا بالخوالج في بعض أقوالهم وخالفوهم في أخرى أما في الدنيا فقد نفت الخوارج عن مرتكب الكبيرة الإيمان ونفت عنه الكفر وبعضهم يسميه فاسس وبعضهم يقول في منزل بين المنزلتين فالمنزل بين المنزلتين عندهم استلاح جديد لم يرد به الشرع يريدون به ألا أنه ليس بمؤمن ولا بكافر بعضهم يقول أن المقصود بها الفصق وبعضهم لا يقول ذلك أما في الآخرة فإن مرتكب الكبير عندهم كما عند الخوانج يرون أنه من أهل النار المخلدين فيها ولا يلقص تحت مشيئة الله عز وجل ولا تشمله شفاعة لكن بعضهم يقول بأن له نار غير نار كافري وأنها أخف من نار كافري وهذه أيضا مقولة عجيبة ليس لها مستند وهناك قول لمرجعة أو أقوال لمرجعة وهي أيضا تتفاوت المرجع الغلاس يرون أن مرتكب الكبيرة ما دام معرفا بالله عز وجل فهو مؤمن في الدنيا والآخرة ولا يضره أي ذنب يفعله ما دام مئنا وهو في الآخرة مضمونة له الجنة حتى وإن انتكب, الكبائر من, انتكب من الكبائر مرتكب هؤلاء غلاس المرجع أما مرجية الفقهاء فيكونون بأن مرتكب الكبير في الدنيا عاصي وقولهم شبيه بقولهم سنة الجماعة عموما وإن كان متأخرون منهم تساهلوا في مسألة الحكم على مرتكب الكبير خاصة فيما يتعلق بالتعامل معه وأما الأوائل فإنهم يرون مرتكب الكبير في الدنيا أو رأيهم التكب الكبيرة في الدنيا قريبا من رأي أهل السنة والجماعة وإن كان عندهم نزع التساهل لكن ليست كبيرة وحيانا أيضا يدخلون بعض المكفرات في الكبائر المرجى مشكلتهم أيضا أنهم أن بعضهم يدخل بعض الأمور المكفرة المخرجة من الملة في مسمى الكبائر فلا يخرج جيها من الملة ما دامت عملية وهذا من أهم الفوارض في حكم مرتكبة كبيرة في الدنيا بين أهل السنة والمرجعة عند التفصيل عند الإجمال يقولون بقوله السنة الجماعة لكن عند التفصيل فإن الكبائر المكفرة عندهم ما دامت عملية لا تخرج من الملة ويبقى صاحبها مؤمن ويكون حكم حكم المؤمنين في الدنيا والآخرة وهذا فيه نظر فإن الكبائر المخرجة الشركيات والبدع المغلبة يخرج بها المؤمن المسمى الإيمان إلى الردة والكفر أما في الآخرة فإن المرجعة يقولون المرجعة الفقهاء يقولون بقول يهد السنة والجماعة في الجملة نعم اقرأ فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله وقوله وأهل الكبائل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تخصيصه أمة محمد يفهم منه أو يفهم منه أن أهل الكبائل من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي ذلك نظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولم يقص أمته بذلك بل ذكر الإيمان مطلقا فتأمله وليس في بعض النسخي ذكر الأمة وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون وإنما قدمه لأجل السجعة لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين واختلف العلماء في الكبائر على أقوال فقيل سبعة وقيل سبعة وقيل ما اتفقت الشرائع, الشرائع على تحريمه وقيل ما يسد باب المعرفة بالله وقيل ذهاب الأموال والأبدان وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها وقيل لا تعلم أصلا أو, أو, أو إنها أخفيت كليلة القدر وقيل إنها إلى السبعين أقرب وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيره وقيل إنها ما يترتب عليها حج أو, أو توحد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب وهذا أمثل الأقوال هذا هو أجمع الأقوال خاصة إذا أضيف إليه الإصرار على قصرها ما يترتب عليها حد في الدنيا أو, عي أو عيد بالنار في الآخرة أو اللعنة أو الغضب من الله عز وجل وكذلك مثلها ما يشابهها مثل قولنا بسرعة الله سلام ليس مننا ومن تشبه بقوم فهو منهم إذا كانت تشبه تعلق بالأمور العقدية والعبادية ونحوها فهو الكبيرة تكون مخرجة ولا مخرجة إلى آخره المهم الألفاظ التي يفهم منها الوعيد حتى غير ما ذكره الشعر يفهم منها الوعيد بأي وجه إما الخروج من الدين أو الخروج من اسم الإسلام أو الخروج من الأمة أو البراءة من الفاعل أو البراءة من فاعل إذا ورد البرأة منه إلى آخر ويدخل فيها الإسراء على الصغير هذه الضواضب نستطيع أن نفرق فيها بين الكبيرة والصغيرة وهي سهلة وإن لم تكن حدية قاطعة لكنها أحسن الضواضب تجمع نسبة عالية من الفروق بين الصغيرة والكبيرة يمكن أن يفهم بها الفرق بشيء من الدكة نعم واختلفت عبارة قائليه منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة ومنهم من قال طبعا الحدين مقصود لها الفدود في الدنيا اللي هي التعزيل والفدود وحد الآخرة اللي هو الوعيد بالنار ونحو ذلك ونحو ذلك مثل الوعيد في, الوعيد في عذاب القبر أو الوعيد في بعض مشاهد القيامة نعم ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار ومنهم موقال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة, الخاص بالنار أو, اللعنة أو الغضب فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا أعني المقدرة فالتعذير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار ضوابط الصغيرة هنا تعود إلى ضوابط الكبيرة إذا قلنا أن ضوابط الكبيرة هي تلك الضوابط فالصغيرة ما دون ذلك وهذا ما أراد أن يقرره لكن يفصل مرة أخرى على وجه كان ينبغي أن يقرره على القاعد الأولى يقول ما دون ذلك فهو صغيرة وينتهي الإشكال فالتعذير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة والغضب وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك وترجيح هذا القول من وجوه أحدها أنه هو المأثور عن السلف فابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم الثاني أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب فهو حد متلقا من خطاب الشارع الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال فإن من قال سبعة أو سبعة عشر أو إلى السبعين أقرب مجرد دعوى ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر وهذا فاسد ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر وهذا فاسد ومن قال إنها سمي الكبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغير وكبائر ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم وقوله وإن لم يكونوا تائبين لأن التوبة لا خلاف أنها تمح الذنوب وإنما الخلاف في غير التائب وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم وقوله مردود باطل كما تقدم فإن إبليش عارف بربه قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وكذلك فرعون وأكثر الكافرين قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة وحاشى أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر بل هم سادة الناس وخاصتهم وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم لفضله إلى آخر كلامه فصل الله تعالى بين الشرك وغيره لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور وعلق غفران ما دونه بالمشيئة والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع ولو كان الكل سواء لما كان للتصير معنا ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل قبل التوبة وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم وقوله اللهم يا ولي <تصفيق> في إشارة إلى المعرفة لأن ليست في الكافية في إثبات الإيمان معرفة الله ليست هي الكافية ولا هي وليست هي دلالة الولاية ففيها يعني ما اخذ من موافقتها للمرجئه اولا مرجئه مرجئه الجهميه لانهم يعدون الايمان هو المعرفة وان الولايه تتم تتم بالمعرفه وكذلك لموافقتها عباره المتصوفه لانهم يعبرون عن اولياء اهل المعرفه وهذا تعبير فيه تساهل شديد ولا شك ان أغلبها اهل التصوف من أهل الأرجاع الجهوية نعم وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهره وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه حيث قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتغفنا مسلمين ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه فإنما الدعاء فإن الدعاء إنما إن هو بالموت على الإسلام لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن والفرق ظاهر هذا الأقلاص أنه ينبغي المسلم دائما أن يعود نفسه ويعود من حوله ومن تحت ولايته وأن أيضا يذكر المسلمين دائما بضرورة الاكثار من الدعاء بالتثبيت لا سيما عند الفتن وعنده كثرت البدع والضللات وكثرت الفسوق والفجور كما هو حاصل في حال المسلمين اليوم فانبغي المسلم دائما أن يتحرى مثل هذا الدعاء يا مخلبي القلوب والأبصار ومثل الدعاء الذي ورد في الحديث وغير من الأدعيات التي يجب أن يكثر فيها المسلم يكثر فيها المسلم اللجوء إلى الله عز وجل بأن يثبته ويعصمه من الضلالة والفتن وإمنيته على الإسلام وبهذا ننفهي لأن المقطع التاري مقطع في موضوع جديد وصلى الله عليه وسلم وضارك عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول ذكرت في الدرس الماضي الكلام حول الهروة طبعا يبدو أنه قديم هذا السؤال يقول فقلت فإن إن هذا من قبيل أو هذا من قبيل الإخبار في حديث الهرولة فلما الفرق بين الصفة والإخبار فالخبر أوسع من الصفة فما يتعلق بالله عز وجل في أسماءه وصفاته وفعاله والأخبار عنه على درجات لخصها الأسماء فالاسماء توقيفيه ثم بعد ذلك الصفات والصفات كذلك توقيفيه لكنها اوسع من الصفات من الاسماء ذلك ان الاسماء اشتق منها صفات وهناك صفات اخرى اوسع من الصفات هناك صفات من الاسماء الصفات أكثر من الأسماء ثم الافعال افعال الله عز وجل منها ما هو المتعلق بأسمائه ومنه ما هو متعلق بصفاته ومنه ما هو أفعال لا نستطيع أو لا نجزم بأنها ممكن أن تطلق على الله سفه مستقلة والأخبار أوسع من هذا كله فالخبر هو الأخبار عن ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بما في ذلك الأخبار عن جزاء العباد وعباده الأخبار عن أمور تتعلق بخلق الله وتقديره وأمره ونهيه وهذه بابها واسع جدا أوامر الله ونواهيه وأفعاله ومشيئته وقدرته وخلقه جملة وتفصيلة كل هذه تتعلق بالأفعال والربوبية كلها بأجزائها بجذياتها كلها تتعلق بالأفعال أفعال الله عز وجل قصدي تتعلق بالافعال ثم في الاخبار في الاخبار فالاخبار بابها اوسع بكثير ولذلك اي شيء كله خبر نستنتج منه صفه ولذلك اختلف العلم في اختلف العلماء في مثل في هل هي صفه تثبت استقلها أو تثبت على سياقها في الحديث وخلاف في مساله الملل اكثر منها ففي للنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يمل حتى تمل ومثلها التردد هذه اخبار عن افعال الله عز وجل تتعلق بخلقه الهروله والمغ والملل والتردد هذه اخبار عن افعال الله عز وجل أفعال الله عز وجل تتعلق بخلقه هذه الأفعال بعضها معلوم لدى المخاطبين مهم من عالم الغيب وبعضها قد يتبس وبعضها مجهول أي غيبي فعلى هذا ليس كل فعل يرد أو خبر يرد عن أفعال الله عز وجل في خلقه ليس كل ما يرد في ذلك يعتبر صفة لأن الصفة تلزم على كل الأحوال تلزم مفردة بصرف النظر عن السياق بينما كثير من الأفعال والأخبار ترد بالسياق حسب مقاماتها وحسب المفهوم من السياق فمثلا الهرولة الواردة في الحديث من أتاني ماشيا أتيته هرولة أو يمشي أتيته هرولة يفهم منه المجازة لا شك يعني واضح أن المقصود أن الله عز وجل يجاز عبده على فعله وإن لا نجعل مفهوم الهرولة كله ينصره للمجازات لكن نفهم المقصود من إطلاق الهرولة على هذا لا نستطيع أن نجزم بأنها صفة تثبت بدون سياقها كذلك صفة المكر كذلك لا نستطيع أن نثبتها إلا مقيدة نقول إن الله عز وجل يمكر بالمكرين ويمكرون ويمكر الله, ويمكر الله. هو الفهزة. والتردد وكل هذه الأمور بعضها من باب الخبر وبعضها فعل وبعضها صفات فعلى هذا يكون الفرق بين الصفة والخبر أن الصفات أوسع الأخبار أوسع من باب الصفات فليس كل الأخبار نستطيع أن نستنتج منها صفات تردد والاستهزاء ونحو ذلك التردد في قبل رفع المؤمن كذا يقيد والاستهزاء بالمنافقين والمكر بالماكرين والكافرين من حوالاته